في أحكام المياه وذكرنا بعض المسائل المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهمياتها وأقسامها وذكرناه بأن الطهارة نوعان طهارة حدث وطهارة خبث وطهارة الحدث إما أكبر وإما أصغر وطهارة مجاسة من المكان والثوب والبدل. والمسألة الثانية أخذناها أن الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور الباقي على خلقته بقول الله عز وجل فَلَمْ ما مَاءً فَتَيَمَّمُهُ فكل ما يطلق عليه اسم الماء يجوز أن يتظهر الإنسان به مسألة الثالثة الماء إذا خلطته نجازا وذكرنا أن الفقهاء يقسمون هذا الباب أو هذه المثالة إلى أربعة أقسام والخلاف يكون في القسم الأخير هو الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره وذكرنا أن الراجحة من أقوال أهل العلم وقول الإمام مالك بأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو باق على طهوريته لقول الله عز وجل فلم تجد ماء فتيمموا فتيمم وهذا من الماء والقليل حده كما ذكره الفطهاء والقلتين والقلتان اختلفوا في تقديرهما وذكرنا اختلاف أهل العلم في تقديرهما وذكرنا أن في النهاية هذه المسألة لا نحتاج إليها لأن الراجحة خلاف ذلك نأخذ النهاردة إن شاء الله المسألة الرابعة هو الماء إذا خالطه طاهر الماء إذا خالطه طاهر يقول الماء إذا خلطته مادة ظاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان الأشنان أو الإشنان بالكسر أو بالضم بيذكر ان هو معرّف وهو حمض تغسل به الأيدي ويقال له العربية الحرض ويقال بكسر الألف عن الإشنان يعني زي شيء بيدرسل به الأيدي وللتنظيف يعني. أو السدر أو غير ذلك سدر ورق شجرة اسمها السدر آآ لما آآ بتبطحن كده في الماء تعمل زي الصابون تستعمل في التنظيف فيها مادة زي الصابون كده بتنظف أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالف عليه يبقى هو ده الشرط إذا وقعت إذا خلطته مادة طاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه أعرفوا إزاي؟ أن الشيء الماء إذا وقع فيه شيء خير ولم يغلب عليه إنها لم تغير أحد أوصافه الثلاثة اللي هي اللون والطعم الرائح الماء باقي على إطلاقه لقول الله عز وجل فلم تجد ماء فتيممه الآية دي قعدة أطر إن ما يطلق عليه اسم الماء يجوز الوضوء به حتى لو وقع فيه شيء ولم يغلب عليه يقول لم يغلب على أجزائه ولم يغير اسمه لم يغير اسم الماء لسه بقي ماء لا صبغ ولا خل ولا غير ذلك وكذلك لم يغلب على أجزائه لم يغلب على أجزائه جزيئات الماء لسه بقي جزيئات ماء لم يغلب على هذه الجزيئات لون آخر أو طعم آخر أو لون آخر أو رائحة فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنو وإن كنتم مرفا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمتم النساء كل ذي فلم تجدوا ما أنفتي يعني إن هذه الأحداث وجدت منكم فلم تجدوا ما نكره في سياق النفس ودي قاعدة أصولية النكره في سياق النفس تقتضي العموم يبقى عموما كل ما يطلق عليه اسم ماء يبقى هذا يجوز المضوب صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منكم فلظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي. فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوق ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمنا بتجهيز ابنته ابنته زينب لما ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي والدة أمامة قال للمجهزات اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وستش وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كفر. فهو بيستدل بهذا على أن السدر خالف الماء ولم يغير أوصاته فجاز الغسل منه وما يصح الغسل في الميت يصح الغسل في الحي لأن غسل الميت غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط لغسل الأحياء. وبكده خلص المسألة الرابعة اللي هي إذا خالط الماء إذا خالطهم طاهر وكان قبل كده بيتكلم على إذا خالطهم نجاس يبقى المخالط للماء يا إما طاهر يا إما نجز طيب مؤثر أنا بلخص اللي فات المؤثرات عليه بقى إيه الماء كيف يعني يتأثر بالمخالط إذا غير أحد أوصفه كان طاهر أو نجز إن غير أحد أوصفه ويأخذ حكم هذا الوصف إن وقع في طاهر فغير أحد أوصافه أخذ حكم الطاهر. وقع في حبر فغير اللون بق حبر. وقع في شاي غير اللون أو طعمه شاي تغير اسم الماء بسبب مخلطة هذه الأجزاء. وكذلك النجاس إذا وقعت في الماء فغيرت أحد أوصافه بق اسم نجاس بنفسنا اللي هي النجاس. وإن وقع في الماء ولم يغير أحد أوصافه. بيسموها بقى استهلك في الماء. مسألة الاستهلاك ديت مسألة عظيمة مهمة. الاستهلاك بأن الشيء ياخد حكم الغالب. إذا الشيء استهلك فيه ضاع حكمه يعني النجاسة استهلكت في الماء استهلكت استهلك بمعنى ضاع. بعدش موجودة. الماء استهلكها. استهلكها يعني استعملها كلها ولم يبقى منها شيء. واقع النجاسة في الماء فاستهلكت استهلكت يعني لم توجد لها أثر فلا يوجد لها حكم لأن الأصل في الأحكام التعليق وإن ال العلة الحكم يضر مع العلة وعلة النجاسة هو وجود عين النجاسة وعين النجاسة لم توجد في الماء فبقى على أصله اللي هو الطهارة الأصلية بتاعت الماء الماء خلي خفهورا فالاستهلاك ده لما يستهلك الطاهر ملوش حكم لما يستهلك من لما يستهلك النجس ملوش حكم يبقى اذا العبرة بالغالي لو لو انت مثلا هضرب لك مثال كذلك الصوت لان القاعده دي عامه لما لما اقول لك مثلا هنشغل بخور في المجلس دخلت انت شميت الريحه بس ما, شم... ما لاقتش ريحه ما لاقتش ايه دخان بنقول الدخان ايه الدخان ده استهلك في الهواء راح ما عادش شايفه مع في دخان أصلاً صح في دخان طالع من المبخرة ولكن لما طلع في هذا الهواء الواسع استهلك فيه وضاع فبيسمو استهلك فقض قضية دي قضية مهمة حنا هستعملها بعد كده إن شاء الله ناخدها في الأحكام في الأمور المعاصرة نقول مدام هو مش موجود كأحكام الكحولات وغير ذلك من الأمور التي يحكم في فيها لما نجلها في أبواب النجاسة هنقول طول ما انت شايف النجاسة يبقى أنت ملش ملش وإن شاء الله سنأتي لها في أبواب النجاسة المسألة الخامسة حكم الماء المستعمل في الطهارة الماء المستعمل كأن الماء نوعين ماء ماء جديد وماء مستعمل الماء الجديد اللي هو الماء الباقي على خلقتها الذي لم يستعمله أحد الماء المستعمل بقى إيه هو تعريفه بيقول كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضّع أو المختتِش يبقى الماء المستعمل تعريفه هو الماء المنفصل عن أعضاء في طهارة واجبة. وده قيد مهم إن الفقهاء لما بيكلموا عن أحكام الماء المستعمل بيكلموا عن الماء المستعمل في طهارة واجبة. عذر مثال. أنت بتفتح الحنفية أو جبت لقيت ماء قطع فجبت حلة فيها ماء لأن الأحكام الماء المستعمل مش هتمشي إلا في الإيه في الأنيه. فحطت فيها ماء وبدأت تتوضأ. لما أنت بتغسل وجهك بينزل ماء في الإيه في الحلة غسلت ايدك نزل ماء في الحلة فسلت رجلك جوه الحلة ده اسم الماء اللي في الحلة دوت اسمه ايه ماء مستعمل كأنك انت استخدمته واستعمل قبل كده هتبص فيه هتلاقيه هو نفس الماء العادي ما هو ما فيش ما فيش ان هو لما انت بتشير موبايل واستعملته ووديته لحد هيعرف ان استعمله ولا بما فيه بما فيه من اشياء انت استعملتها او خدوش وغير ذلك انما الماء المستعمل هو نفسه هو الماء الطهور الباقي المطلق في الاوصاف يعني ليس له لون ورطعم ورائح فالماء المستعمل ده احنا بنحكم عليه انه هو مستعمل في حالة واحدة فقط ان هو يكون مستعمل في طهارة واجبة وضوء او غذر الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن اعضاء المتوضع والمبتسل تكتب بين قوسين كده قيد في طهارة واجبة وضوء واجب او غذر واجب ده عشان يحكموا عليه بالاستعمال طاهر ده حكمه بقى طاهر مطهر لغيره على الصحيح كلمة على الصحيح يعني فيها خلاف والراجح كما هو قال ان هو طاهر مطهر لغير ليه؟ لأن ده ما قلنا إن الماء ليس له لون ولا طعم ولا رائح الماء المستعمل أيضا ليس له لون ولا طعم ولا رائح يبقى ماذا غيره في الماء؟ وغير بك كده إن الأدلة تدل على أن الماء المستعمل المستعمل ماء طهور كان النبي صلى الله عليه وسلم برة كما رواه الإمام أحمد صحيح السنة أن ميمون قال أجنبت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلت في جثنا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل فقلت له يا رسول الله اني قد اغتسلت منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب أو الماء لا ينجزه شيء الحديث ده دليل على أن ميمونة غسلت من جنابه كما ورد في النص والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغسله من أثر الماء التي جفنا والنبي صلى الله عليه وسلم لما غسل منه وقالت ميمونة ذلك فقال الماء لا يجنب واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم منه فدل على جواز الاغتسال من الماء المستعمل في الجناب العلماء قالوا إن هذا الباب في ماء المرأة والصحيح إن الماء المستعمل لا فرق فيه بين المرأة والرجل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل ظهور المرأة، ده على الراجح أن هذا الحديث على الكراهة وليس على التحريم، واستوى ذلك في أن الماء المستعمل للنساء ولا الرجال على الراجح يرفع الحدث ويزيل النجس، ده حكمه إن هو ظاهر مطاهر يرفع الحدث ويزيل النجس. ما دام أنه لم يتغير منه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون. جب العبرة عندي هو تغير أحد أوصاف الماء. ودليل طهارته هو الماء المستعمل فيه مسألتين. المسألة الأولى هل هو نجس ولا لا؟ مسألة ثانية هل هو طاهر ولا مطاهر؟ يمشي أن الماء طهور وطاهر ونجس. هم قالوا بقى ان احنا هنحكم فعل ماء المستعمل على مسألتين اولا هو نجس ولا لا جماهير اهل العلم منهم العلم الأربع بيقولوا ان الماء المستعمل طاهر وليس بنجس وقال ابو يوسف من الحنفية انه نجس وهنا بقى بيرض عليه بيرض عليه بالأدلة دي بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه بالفتح يعني الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في صلح في صلى الله عليه وسلم كان كما ورد في الحديث أنه ما تنخمة نخامة إلا وقعت في كف في أحدنا أو كف رجل منا فدلك بها يديه وجلده وما توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى. من هذا الوضوء كانوا يأخذونه لهم ويدلكون بها أيديهم وجلدهم تبركا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم فده دليل على أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان طاهرا ولأنه صلى الله عليه وسلم طب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا كان جابر مريض في حديث البخاري وكان لا يعقل مغم عليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعوده فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب على جابر من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما نشط من عقاده يعني كأنما فك هذا المرض وصحى من هذا المرض رضي الله عنه يقول وَلَوْ كَانَ نَجِثَاً لَمْ يَجُلْ فِعْلُ ذَلِك يعني لم يجد تبرّق بهذا وقالوا أن هذا خص بالنبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليكون قدوة للأمة فدعوة خصوصية تحتاج إلى أدلة أخص من ذلك ولأنه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون من الأقداح الأقداح جمع قدح وهو الإناء الذي يشرب فيه قدح من خشب أو من فخار كانوا يشربون فيها ويتوضعون منها والأتوار أتوار جمع تور يقول وجمع جمع وهو إناء يشرب فيه ويزبه الطط تعرف الطشق يزبه الطشق ذهنه تور وقدح ده يزبه الإناء ويكتفلون في الجفان جفان جمع جفنة وهي القفعة التي يؤكد فيها وغير ذلك سم جفنة ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل من المستعمل يعني المتوضئ سعد يقع منه رشاش من هذا الماء المستعمل ويقع في الإناء وهذه الآنية والأقرحة فلو كان هو طاهر ما كانش لو كان ناجس لكان نجس هذه الآن ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أخد كان جنوبا إن المؤمن لا ينجف أو ذا عقلا فعلا صحيح هي النجسة هتيجي ميه المؤمن طاهر وستعمل الماء والماء طاهر فلما يقع في الآنية هيجيله نجسة ميه فيبقى قول النجسة قول ضعيف هو أبو يوسف استدل بالأدلة في هذا ليلة قفران حمستن يعني ايه هذه هو الرد على من قال بأن الماء نجس وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسة فهذا كل دي أدلة على أن الماء قاهر والماء طهور ما هي الأدلة على أن الماء طهور قول الله عز وجل فلم تجد ماء فتيمم وده واجد ماء لم يتغير أحد أوصافه لللون ولا ولا للرائحة إذن بقي على أصل خلقتي والماء يبقى الدليل على أن الماء المستعمل ماء طهور قول الله عز وجل فلم تجد ماء الفتايا النظر يبقى خلاصة هذه المسألة ان الانسان لو توضأ من اناء آآ يعني نفصل مثال مثلا واقعي انت توضأت من اناء وجدت فيه ملت مية حلة الماء كان اقطع الماء كان اقطع يعني وبعدين توضأت من هذا الماء وبقي في الاناء بقية وجاء اقصلك اراد ان يتوضأ من هذا الاناء لازم يكبه ويملاه ثاني عشان يتوضّق على الراجح لا عندما في اخلاف على الراجح لا يتوضّق من بقية هذا الماء طيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم به مع ميمونة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ثانية حتسل أنه هو توضّق من جسنة كانت ميمونة اغتسلت منها طيب المسألة الثابتة هو الجمهور يستدل على إن الماء المستعمل إيه أصل المسألة يعني إيه أصل مسألة الماء المستعمل دي ليه فقهاء طرحوه أصلاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة لا يقتتفل أحدكم في الماء الدائم وهو جنة لا يقتتفل أحدكم في الماء الدائم وهو جنة فالدائم اللي هو الراكد والفرق بين الدائم والراكد إن الدائم له منبع والراكد ليس له منبع يعني ماء البئر ماء دائم دائم يعني راكد واقف بس ليه منبع لما هتشيله هيطلع تاني لأن البئر له اصل في الارض جذور في الارض تجري فيها المياه والماء الراكد ده اللي ملوش ايه ده البركه كده ملوش منبع فالنبي صلى الله عليه وسلم نها ان يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب كلمة وهو جنوب الفقهاء قاله ليست كلمه غير مقصوده في الحديث بل مقصوده ان الجنابه مفهومها أن الرجل يجوز له أن يغتسل في الماء وهو ليس بجنوب فيبقى الجنابة مؤثرة فقالوا أن تأثير الجنابة هنا هي اللي خلت طلعت الماء من طهور لطهر. يبقى وهو جنوب هي دي اللي أثرت في الحديث نقول لا هذا التعليل ليس عليه دليل إن هو علل له بسلب الطهورية ما ممكن تعلله بالقذارة أن يستقذر من هذا الماء مثلا واختسل من ماء أفتده على غيره من الشرب وغير ذلك من الاستعمالات وخصوصا عموما يعني أن الماء إذا لم يتغير أحد أوصاته أو الثلاثة فهو باق على أطلخ القتله طهور يجوز الإنسان أن يتوضع المسألة أخيرة في هذا الباب وهي المسألة الثالثة آتار الآدميين وبهيمة الأنعام أثار الآدميين وبهيمة الأنعان مش أثار هي أثار جمع سؤر هو ما بقيت الإناء بعد شرب الشارب منهم سؤر اللي هو بقيت لما أنت تشرب مياه كده ويتبقى شوائيا شوائيا دول يسمونهم سؤر سؤر الإنسان سؤر البهائم سكر غير ذلك بقيت الشرب اللي هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه لو أنت بقى شربت الإزابة كلها مش حتبقى لك سوء سوء خلاص انت خلصت إنما تبقى بقية ولو يسيرة يبقى ده بسمه سؤر فالأدمي طاهر وسؤره طاهر هتيجي من النجاسة الإنسان طاهر يبقى عايز يقول يعني أن لو الواحد طاهر وشرب بقية الماء ده هياخد نفس حكم الشارب طاهر فإذا عايز نستخلص من هنا قعد ان الحيوان ما كان ما دام الحيوان طاهر يبقى طهره طاهر ليه لان هتيجي من النجاسه طيب هضرب لك مثال حيوان طاهر كالبقرة شربت من اناء او خيل انت عارف الفرس حيوان طاهر يؤكل لحمه كان حديث البخاري ان عائشه اكلوا الصحابه رضوان الله عليهم اكلوا لحمة خيل ف فرث أو, أو بهيمة شربت من إناء وبعدين حان وقت الصلاة ورثت أنت أن تتوضأ ولم تجد إلا هذا الماء أولا جثت غيره ورثت أن تتوضأ منه يجوز الوضوء منه الأول تنظر فيه تجد تشوف تتأكد أنه أحد الأوصاف الثلاثة موجودة ولا أو كل الأوصاف الثلاثة موجودة ولا لا اللون والطعم الرايح لعله شربت وغيرته كان في فمها بعض الأشياء غيرت الماء فإن قنت أنه لم يتغير أحد أوصافه تتوضأ منه لأن البهيمة طاهرة والماء يأخذ ما شرب منه وسقره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا حتى لو إن كافر شرب من الماء وبقي منه بقية يجوز الإنسان أن يتوضأ منه لأن الكافر طاهر وكذلك الجنوب والحائط الجنوب طاهر, طاهر والحائط أيضا طاهر وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجز وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها، حديث صحيح. يشرب من سؤرها يعني بقية الماء، وكان صلى الله عليه وسلم يضع فاه على موضع فيها فصيبا لها، لأن اليهود كانوا يعاملون الحائض معاملة قاسية جدا. إذا حاضت المرأة حبثوها في أوضة ولم يآكلوها ولم يشربوها، يعني كأنها عندهم أصبحت نجسا فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف اليهود في هذه الأحكام فكان صلى الله عليه وسلم ينام مع الحائض في لحاف واحد ويأكل مع الحائض ويشرب من موضع فيه لأن حتى يبين للأمة أن الحائض ليست بنجسة <تصفيق> وفي هذا الحديث بعض العلماء أخذوا منه رقة النبي صلى الله عليه وسلم في طبعه وقالوا أن هذا من أن المرأة الحائض يكون تحتاج إلى موساة أكثر من غير الحائض الحائض تحتاج إلى موساة وهذا من موساة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة لأن نفسيتها تبقى أقل من الطاهر فنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل معها ذلك قطيبا لنفسه وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها طهارة ده فيها إجماع كلمة إجماع يعني اتفق أهل العلم في عصر من العصور على هذه المسألة في عصر من العصور زي عصر الصحابة أو التابعين كل العلماء في هذا العصر اتفقوا على هذه المسألة على أن سؤط ما يؤكى لحمه طاثر البهائم هو بيقول هنا كذا يعني من بهمة الأنعام وغير بهمة الأنعام ديت يعني البقر والغنم والإبل دي اسمها بهمة الأنعام فبقر شرب من ماء أو غنم شرب من ماء أو الإبل شرب من ماء يجوز الإنسان أن يتوضأ من سؤره بقية ماء وكل ما يؤكى اللحمه بعد مثل عام بقى زي الخيل. طيب الحمير يؤكى اللحمها لا البغال يؤكل لحمها لا فدي مش دخلة في الإجماع دي دخلة في الخلاف يبقى الإجماع على ما يؤكل لحمه أما ما لا يؤكل لحمه اللي هي بقى بقى في الخلاف اللي هو الحمير والبغال وغير ذلك من الأمور من الحيوانات التي لا تأكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها وغيرها فالصحيح أن سُرها طاهر طب هو فرق الناس قال لي كان قال كل الحيوانات سُرهم طاهر عشان التفريق ده تفريق فقهي تفريق الفقهي يعني يقولك في مشألة مجمع عليها اللي هو ما يؤكى اللحم لأن هو ظاهر، انت كده كده بتاكل لحمه فعشان كده هو ظاهر فلا ينبس الماء اما ما لا يؤكى لحمه ففي اخلاف هو رجح هنا على ان الذي لا يؤكى لحمه سؤره برضو طاهر يعني لو ان حمار او, أو بغل شرب من ماء وانت اردت ان تتوضأ يجوز لك ان تتوضأ من هذا الماء نقول لك على الصحيح انه يجوز طب بقى الدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار لو كان الحمار نجس نجس لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم لان كان ممكن يعرق يعرق ويصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم في النجاسه الاكثر من كده ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى على حمار صلى في حديث أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان راكباً حمار والنبي صلى الله عليه وسلم في في النافلة تعرفين في لا يجوز الإنسان أن يصلي في النافلة على إيه على ال... على إن كان في سفر على ال... على الدابة فكانت في الدابة دي كانت حمار فلو كان ناجس ما كانش ينفع يصلي عليها لأن عنا طهارة البقع شروط الصلاة فالحمار نفسه طاهر فإذا مدام هو طاهر يبقى يجوز ال... الوضوء من سوء ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس يبقى العبرة بتغير الماء إنت تبص في في الماء شوفه لو كان هذا الماء تغير أحد أوصافه اللون أو الضعمة أو رائحة إذا في الحالة ديه هو خرج عن وصف الطهوري ودليل ذلك الحديث الصادق وفي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والتباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبز، وقوله صلى الله عليه وسلم طيب الحديث ذه الدلالة فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السباع التباع لا يأكل لحمه، تنوب تنوب يعني يعني من المناوبة تروح تشرب من هذا الماء، فقال الماء النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبز. طيب كيف نوفق بين هذا الحديث والحديث الآخر الماء طهور لا يمجدسه شيء نقول أن الغالب أقل من القليلين أنه يسرع إليه التغيير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث بمعنى أنه ينجس بسهولة يبقى العبرة بالتغيير في زيادة في هذا الحديث ما لم يغير أحد أوصاف الثلاثة اللي هو الماء الماء فهو لا ينجسه شيء إلا ما تغير لونه أو طعمه أو رائحته بس الزيادة ضعيف ولكن مجمع على معناه إن الماء لو تغير أحد أوصاف الثلاثة نجس يبقى إذن الجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث إن الحديث ده مفهومه يدل على أن الماء إذا كان أقل من القلتين سهل نجاجة وهو هنا استدل بهذا المعنى وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يتوضأ مرة فجاءت هرة قطة فأصغى إليها الإناء فشربت منه ثم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد ذلك من الإناء فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءت الهرة سقاها في واحد ثاني أنا شفته لما بيشوف قطة بيشطة برجله يعني أو يعني قصوة في القلب طبعا القطة بتترف ولما بتشوفه بعد كده بتهرأ بتتغير الطريق فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما حتى بالحيوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة في هرة حبستها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشيش الأرض فالله عز وجل دخلها النار بسبب ظلمها لهذه الهرة ظلمت هرة حبستها يعني حبس الحيوانات دي مظلمة يدخل فيها النار. فما فمثلاً بقى حبس الناس المؤمن أو حبس غير المؤمن في مظلمة. فالحبس نفسه مظلمة. يعني واحد يحبس بدون وجه حق. ده في نسبة انتقذ بالعشرين سنة وبالثلاثين سنة أكبا أك يعني أطول معتقل في العالم. ثلاثين سنة معتقل. فده هذا من الظلم. داه يس سيسأل عنه يوم القيامة من حبسه يسأل عنه يوم القيامة ودخلت امرأة هر في في في الحيوان الذي لا يعقل النار فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان جعلته يصغي إلي الأنثى طبعا هم يعني يعني هي أسماء ليس لها من من من اسمها من من حيوان يعني جمعيات حقوق الحيوان وبيضة الحيوان, الحيوان وغير ذلك وهم أشد الناس قساوه على على الحيوانات وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الاناء إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوفت الطوافين والطوفات يعني يكثر دخولهم في البيت كان يعني دي قاعده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علم العله نوعين عله منصوصه وعله زي إنما هي يعني إنها ليست بنجلة وبعدين التعليل إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات فدي علة إن الحيوان الذي يطوف العلة دي بناخد منها بقى قعدة إيه إن كل حيوان يطوف بالبيت طارش فضابط الطواف إيه إن هو يدخل البيت بسهولة ويخرج بسهولة زي القط زي القط يعني آآ طواف بالبيت يعني يدخل بسهولة لو كان يعني البيت مغلق الباب ممكن أن من الشباب ذلك ويدخل ويقلب الخدور ويطوف بالبيت ولأنه يشق التحرز منها في الغالب من القطة البيوت وصفها في بيوت الأرياض تجد أن القطة غالبا بتدخل البيت دون إذ إذن وغير ذلك فلو قلنا بنجافة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة وهي مرفوعة عن هذه الأمة أما سؤر الكلب فإنه نجس وكذلك الخنزير أما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولى هن حديث في صحيح البخاري ومسلم وولغ يعني شرب منه باللساني ده حثم قصت بالكلب يبقى هو عادي يقول كل السباع والحيوانات التي لا تقل اللح طاهرة العين وطاهرة السقر إلا الكلب هذا الذي ورد فيه النصر وهذا مذهب الإمامة المحريف أن الكلب بث هو السقره نجس وأن ليست نجاسة العلماء يسمونها نجاسة مغلظة مغلظة يعني ملهاش مثيل ملهاش مثيل يعني شديدة في التغيز عيسه طاهرها ستختلع سبع مرات واحدة منهم بالتراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهوره طهوره هو الدليل على أنه نجس والإمام مالك قال بطهارته ويعني وي إيه العلماء بيروض عليه بهذا الحديث ظهور أنيا أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولهن بالطهاره واقتناء الكلاب اقتناء الكلاب وغير ذلك من الحيوانات يحرم على الإنسان أن يقتنيها إلا لزرع أو ماشية حراسة أو زرع واما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته قال الله تعالى فانه رجس يبقى هو عايز يقول بقى ان كلب الخنزير بس هو اللي عليه اا ده ادله على نجاسته طب الكلب في دليل صريح طب الخنزير قال حديث فانه الايه فانه رجس نقول ده بيتكلم عن لحم الخنزير في فرق بين الخنزير ولحم الخنزير والخنزير يعني هو حي ده اسمه خنزير لحم الخنزير يعني بعد ما يندبح يبقى اسمه لحم الخنزير طيب الجمهور أو يعني الأئمة الثلاثة على الأقل بيقولوا بنجاسك الخنزير عينا وسؤرا ولما مالك قال بأن الخنزير طاهر وده اللي رجحه شيخ الإسلام تيمية والإمام النووي وحتى الإمام النووي في المجموع قال لا دليل على نجاسته وهو حي إنما الدليل على نجاسته هو ميد يعني مثال لو إن واحد وقف وبعدين خنزير ولغ أو يعني بلسانه أصاب جلده هل يجب عليها أن يغسل ما أصابه لعاب الخنزير دي مسألة اختلف فيها العلماء والإيم الثلاث على أنه يجب غسله والإمام مالك وشريط الإسلام تيمية والإمام النووي قالوا لا يجب غسله لأنه يشعر الدليل على النجس دي مسألة هو حي طيب واحد دبح خنزير وبعدين اللحمة بتاعته جث على إيدك أو دمه جه على إيدك أو أنت مسكت اللحمة بتاعته وأصابت من رطبة اللحمة يدك لابد أن تغسل يدك يبقى في فرق من لحم الخنزير ده نجس إنما الخنزير نفسه وهو, طا وهو حي طاهر وزي بقية الحيوانات كل الحيوانات وهي حية طاهر إلا الكلب هو اللي ورد فيه النص بأن لعابه نجس والخنزير معروف بفقدان الغيرة ديور والخبث وأكل العذرة ولذلك حرم أكله على الإنسان مسلم يحرم عليه أكل الخنزير لأنه بيورث الطبع زي ما ابن خلدون قال أن العرب جاء أهل جفاء من أكل الإبش والترك جاء أهل كبر والخيلاء من أكل لحم الفرق فعايز يقول يعني إن كل أمة لما تأكل لحمة معينة بتصاب من صفات هذا الحيوان ولذلك الله عز وجل ما أكل كل حيوان خبيث يأكل الجيم وفيه من الصفات الخبيثة منه الخنزير وده يعني من أخبث الحيوانات إحنا الحمد لله بنأكل, بناكل فرق بيض <تصفيق> <تصفيق> ما احنا بنقول ان الح... ان الماء لما لو حمل الخبث ينجس حمل الخبث في ايه بين الخبث لا ان السباح نجس ما هو برده ينوب بمعنى ايه يشرب منه ولعله يبول فيه صح انت ليه انت قلت ينوبه بمعنى ان هو يلف فيه فقط هو باول استباع مش ناجس باول استباع ناجس باول الكلب ناجس وباول استباع ناجس لا الأسئلة عشان الوقت الأسئلة في ورق عشان يعني إيه؟ عارفين الوقت إن شاء الله نسيب عشر دقائق إن شاء الله نجوا بعد الأسئلة كلها الباب الثاني في الأنيس وفيه عدة مسائل. يبقى الباب الأول كان في الطهارة اللي هو باب المياه. الكتاب الطهارة أول باب باب المياه. إحنا قلنا في كتاب وفي باب. الباب فيه مسائل. يبقى وحدة قياس الفقه هي المسائل. زي وحدة قياس الطول مثلاً المتر، وحدة قياس الفقه مثلاً. عدة مسائل متشابهة بكونوا باب، وعدد أبواب متشابهة بكونوا كتاب. كده الطهارة ؟؟ أبواب، باب المياه، باب الأنيا غير ذلك. كلها تتلخ تدخل في باب الطهارة. بعض العلماء بيأخذوا باب أنذا وحطوط الزكاة في زكاة الحلي والأثمان في شبه منه لإني بقى يعني هي بيكلم عن أنذا مفضلة وبيدخلها في فتقسمت في هي فقط بس أغلب القابي يضعون قبل ال الطهارة بحيث إنه إيه إن الماء يوضع في إناء ويتوضأ من هذا الإناء مناسبة بعد باب المياه لأن المية بيت ما ينفعش يتوضأ منها في الهواجت لازم تحطها في إناء. إناء يبقى يبقى تتوضع منه احنا عندنا حنفيه فممكن تتوضع من الحنفية والحنفية بينزل بقى في البلاعه فمش هنستعمل باب الانيه بس نفترض ان الإنسان ممكن يستعمل باب الانيه في حفظ او اشياء غير ذلك وقلنا الثقاء استعاروا كلمة باب ديت من الباب الحسي انك انت لما تيجي تفتح باب وتخش هتلاقي ايه في حاجات زي ما احنا قلنا إيه؟ ان الباب في قوضة والقوضة فيها عدة افراد يعني قط النوم هتلاقي فيها دلاب هتلاقي فيها سرير هتلاقي فيها مراية هتلاقي فيها المتعلقات ببعضهم ما تلاقيش حلل مثلا في قط النوم صح ما تلاقيش سكاكين ممكن صح ممكن في الإدراك بس السكاكين مكانها في المطبخ فالعلماء قالوا ان كل عدة مسائل مرتبطة اللي بالمياه هنحطه باب المياه في الصبح ساعة المي. ال ال الصهارة هنحطه الصلاة هنحطه قطب الصلاة يخش على فاعي أحكام بعد شروط الصلاة وأركان الصلاة وغير ذلك. ما تلاقيش باب الأنيه في الصدر زين الأنيه ما لهش علاقة بالصلاة هي لا علاقة بالمياه. الأنيه هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. أنيه جمع إناء إناء جمع آنيه وجمع الأنيه أواني إذا في جمع الجمع يعني فوق التسعة يعني لو أنا عندي عشرين إناء على الترابيزة بقول عليهم أواني. إنما الأنية يعني من ثلاث الفص. أنية يعني في جمع وفي جمع الجمع. الأنية جمع الإناء والأواني جمع جمع الإناء التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو من غيره أي مادة يعني المادة المصنوعة هي الحديد أو السليستين أو ألمو ألا ألمونيا أو غير ذلك من التي يصنع منها الأنية. والأصل فيها الإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا دا الأصل فيها وأصل في الأشياء كلها الإباحة المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيره ما في الطهار يجوز استعمال جميع الآنية أو الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباح لماذا هذا الشرطين؟ لازم تبقى طاهرة ما تكون نجاسة أه... ساعات الواحد بيمتك فرخة ومجادة بيحها في حل دم الفرخة ده لما وقع في الحلة نجس لازم تخسر الحلة الاول وبعدين تتوضع فبيقول لازم تبقى طاهر فيهش نجاس ثاني حاجة انها تبقى مباحة يبقى الاباحة دي تلقصة الاشياء الاباحة الا لما أنا بقى يأتي دليل مخصوص على حرمة هذا الانان ولو كانت سمينة يعني لو كانت غالية جدا يجوز الإنسان أن يتوبق منها ويأكل منها ويشرب منها حتى لو كانت غالية لبقائها على الأصل وهي الإباح ما عدا آنية الذهب والفضة آنية الذهب والفضة بس المستثناء بحسب الدليل وده فيها إجماع على أن الذهب والفضة ليجوز الأكل والشرب فيها فإنه يحرم الأكل والشرب فيها خاطة دون سائر الاستعمال هنا برضو حيدخلنا تسألة الأول نخرج المسائل الغير فيها في هذه المسألة. الأواني أنواع منها أنيات ذهب وفضة ومنها غير الذهب والفضة. يبقى نخرق أنيات غير الذهب والفضة. ولو كانت سمينة يعني أنية من البللود واحد لا يناء فخار بس فرعوني وهو بيحكم كده لا يناء فرعوني ده يدبح بملايين يجوز الوضوء مية ولا لأ أغلى من الذهب والفضة بكتر جدا يجوز. ليه؟ لأن هو قيمته العب لم ينظر إلى قيمته إنما ينظر إلى مدة مدة المطمع منه. طيب إذا خرج الأنيه غير الأكل وغير الزهب والفض ننظر معي الأنيه الزهب والفض فيها جزء إيه؟ جزء الأول استعمالها في الأكل والشرب واستعمالها في غير الأكل والشرب. هضرب مثال. واحد عنده إناء ذهب. إناء الذهب ده بيأكل ويشرب منه. يحرم عليه بنص الآية وذاه ونص الحديث. وهذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الزاب والفضة إنما يججر في بطنه نار جهنم عذابه يوم القيامة وإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة طيب يبقى أكل الأكل من آنية الزاب والفضة ده من المحرمات هو بقى لما قلنا له حرام قال خلاص أنا مش حكه فيه أنا حكتها الطبق ده وهعلقه في النجف أعمله زينة أوضعه طبق كده في الحيطة عشان اللي يجي يزورني يعرف ان انا ايه عندي اناء ذهب واضعه كده في الحيطه وممكن كمان قوم نيجي احط عليه آية ولا حاجه قرانيه طبعا ده الأمور اللي الانسان ساعات الناس بيعملوها ان هو الايات بيعلقوها طبعا الجابه الفضه في شيء غاير جدا مش ممكن يضيف الاخوه يعني كباروس مش عارف امسكوا طبعا ف الأنية الذهب والفضة هو بقى علاقه هو فخاخ تل بقى في هذه المسألة انه لم يستعمله في الأفلو الشوب انما استعمله في غير الأفلو الشوب او واحد حطت في حاجة يعني حطت فيها متعلقاتها حطت فيها روح يستعملها هل هذا يدخل في التحريم ولا لا العلم الأربعة قالوا انه يدخل في التحريم وابن حزم هو لا... قال لا يدخل في التحريم وانت عارف مذهب ابن حزم هو لا يأخذ بالقياس انما القياس يدخل فيها يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قاعدة كده بتقول محرم من أجل الحاجة حرم في غيرها من باب بيقوله صح لما النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الأكل والشرب والواحد يدخل ويأكل ويشرب كل يوم كام ثلاث مرات ده داءه لحاج وممكن يشرب كمان أكثر يعمل إناء ويشرب فالإنسان بيستعمله هو يعني ما ضيعش ماله لحاج أجا نقول لك لا لما أنت ما تستعملوش في الأكل والشرب وتعلقه يبقى بقى حلال فالظهري قالوا لا أصل العلة تعبودية النهي هنا تعبودي نقول إن الأصل في ال في الأحكام التعليق أنا ما عرفتش العلة بس عرفت تقيس عليها ما عرفتش علة هي أيه بس قيس علة إن هو محرم للحاجة اللي هو من أجل الحاجة اللي هو اللي هو الأثوى الصبر فيقطع عليه ما بأوله اللي هو عدم الاستعمال أصل من أجل ذلك كل من صلى بالقياس اللي هو الآمر أربعة قالوا بأنه يدخل فيها استعمال غير الأكل والشرب ونقل ذلك بعض العلماء نقل في الإجماع مثل الإمام النووي في المجموع وابن قدام في المجمع آيل ويجمع أهل العلم أو لا نعلم فيه خلافاً أن استعمال في غير الأكل والشب يحب المسألة هنا سنتعملها في, في الأمور المعطرة اللي بين إيدينا دائماً الفقه ليه؟ زي ما قلت أول مرة أن الفقه ليه في ورق في كتب الفقهاء أحكام وليه تطبيق على الواقع ممكن إحنا نقرأ الأحكام بس ما يجيش في دماغنا في تطبيق الواقع طيب إحنا بقى نجعل هذا ده بين إدينا مادة ده ربنا تعبدنا بيها هضرب لك مثال واحد وهو بيشتري كده شاي ووجد فيه معلقة ذهب كان فيه بيعملوا إعلانات كده تشتري شاي تلاقي فيه معلقة ذهب المعلقة الذهب ديك يا جوزي اليسان يستعملها؟ لا ما يفعش يستعمل معلقة ذهب كلها يعني ذهب، هنجد في المموه ده هنجد ليه حطبها. نحن نتكلم عن أصل المادة هو مصنوع من الذهب. لا يوجد استعمالها طب العلماء قالوا بقى طيب المعلاق دي عملها، خذها وعلقها زينة في ال في ال في الأوضة في النجفة، برضو يحرم لأنها يحرم استعمالها في الأكل والشرب وغيره. في أمور ثانية بقى العلماء قالوا عليها ساعة ذهب أو ساعة ضضة كلها. برضو دخله في هذا هذه المسألة وتخش برضو في الخلاف وإن الأمة أربعة يحرم واحد وهذا ذلك بين المسائل الواقعية اللي هي مطلوعة أصلاً من الذهب أو من الفضة فإنه يجوز الأكل والشرب فيها خاصة دون سائر الاستعمال فهو هذا رجح كلام ابن حزم وإحنا قلنا الراجح هو خلاف ذلك ما حرموا من أجل حاجة حرم لغيرها من باب أول ويحرم أيضاً صناعتها يحرم صناعة معلق معلق الذهب يحرم صناعة أنيت الذهب والفضة لأن العلماء قالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة استعمال كالمزمار واحد أضع غصن شجرة وبيخربه كده عشان يعمل ناج هل ولدك تعمله ليه يقولك أنا مش هستعمله بس هعمله نقول له يحرم ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة استعمال يحرم أنك تصنع هذا هذا الصنع فقالوا أيضا يحرم صناعة أنية الذهب والحضر ويحرم برضو قطناءها لابد أن تكثر كالطنبور الطنبور ده العلماء يسمونه زي ايه هو أكثر فارسي لاي عود كده يشبه العود كده حاجة منفوخة جده وطلع منها عيدان زي العود نصر زي العود ألم نصرقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فيه صحافها الصحاف جمع صحفة والصحفة ديت يعني دي لفطنية كده خمسة يقعدوا عليها دي صح خمسة خمس إخوات يقعدوا عليها كده يبقى دي ساعة صح ولا تأكلوا في صحافيها فإنها لهم في الدنيا يعني الكفار ولكم في الآخر وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أنيات الفضة وفي رواياتها والذهب إنما يججر في بطنه نار جهنم في بالآخرة إنه يتجرع نار جهنم ويججر في بطنه نار جهنم هذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر للاستعمال احنا قلنا سائر الاستعمال مقيس على الاكل والشرب فدل على جواز استعمالها في الطهارة وانه يعام يتناول الاناء الخالص او المموه دي برضه مسألة تانية اللي هو اناء مموه بذهب وفضة اناء حنحات وموهوه بالذهب وفضة مموه جاي من الماء بيجيبوا مية الذهب ويطلوبها يبقى مطلي او مموه الاثنين بمعنى واحد هل يدخل المموه في التحريم أم لا النبي صلى حرم الشرب فيه آنية الذهب والفضة إنما المموه ما يسمى آنية الذهب ماشي مذهب أو مفضط ده يسمونه كده ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في المجموع لو اتخذ اناء من نحاس وصلاه بالذهب أو بالفضة هل يدخل في التحريم ولا لا؟ قال الرافعي والغزالي الإمام الرافعي والغزالي وإمام الحرمين الجويني قالوا بأنه إن اجتمع منه شيء فيحرم إن اجتمع منه شيء لو عرض على النار فيحرم اجتمع منه شيء يعني إيه يعني أنت ساعات بتشتري النجفة يقول لك دي مطلية بدهب عيارة 24 وساعات العروسة بتشتري معالي هتلاقي عليها خط خط ذهب كده خط الدهب ده أو النجفه المطلية بماء الذهب ده لو نزلناها هي بتبقى نحاس وبعدين طلوها بميه الذهب وتلاقي عليه خيط معيار 24 جولد 24 ده يعني ايه ذهب 24 ده يدخل في الحكم الحنابله هنا بيقولوا المموح يعني يحرم ايضا انما على الراجح لو قول امام النووي على انه لو اجتمع منه شيء حيحرم اجتمع منه شيء يعني ايه يعني لو صيغت المعلقه دي هطلع الذهب سينفصل الذهب عن النحاس هذا الكثافة فلما سينفصل الذهب عن النحاس أجمع عن الذهب هذا النجف كلها 300 جنيه عيار الذهب 24 يعني يقارب جرام واحد 300 جنيه يعني هذه كلها مطلئة بجرام طب أنا الجرام بقى لما يخش في والله أعلم بقى عيار 24 ولا لا هم تبقين ولا لا وعيار سيخش في النار ويطلع الجرام ده الجرام سنتمسكه كيف؟ مش هيينفع مش هيستمع منه شيء فإذا هذه الأمور على حسب القار إن اجتمع منه شيء فيحصل يبقى إذا هذه النجفة مباحة إن المعالق اللي هي المعالق اللي تللي تين سات العروسه دي تللي عليها خط دهر وفي بعض القبات تللي خط دهر كل ده لا يحصل اه مد كلها هنقول بقى على حسب بقى ما يكتامع منها ده شيء ولا لا هنشوف جرامات فعاد بتلاقي في الكتالوج كده الجرام اللي فيها كام كم جرام كام جرام. دي هنشوفها بقى لو كده يبقى يحرم إنما اللي يحرم يحرم الفضيات اللي بتبقى في النيش تلاقي واحدة شرية طبقين ولا حاجة فضة كاملة سن. يبقى العبرة بإن المعدن لو فضة يحرم إنما لو مطلب مية هنشوف لو كان كتير مش هيحرم لو كتير حيحرم الشمع دان الفضة فضيات محطوطة يحرم بحك يحرم تطمعها يحرم شراءها يحرم اقتناءها الأخطة اللي عندها تتخلص منه يبيعه لحد يسياحها بيعوا المحل دها بقى فضة يسياحوا بقى ويعملوا بقى خواتم يعملوا حاجة المسألة الثانية نعايزين نخلص عشان خطر الوقت حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة مضبّة بكلمة ضبّ بباب هي شيء من المعادن يلحم طرفي الكسر عندما تجد شيء عندك تكسر تريد أن تلحمها فتقوم بسيح حديد وحطته بينه كده وبعدين تسيه شوية كده لغاية ما ينشف وبعدين يجمع ايه طرفي المنكسر فتقوم بإسمع ضبّة إن كانت الضبّة من الذهب حرم التعمال الإناء يعني أنا عندي إناء فخار فإنكسر وبالتالي جاي جاي بقى ذهب ومسيحه وطبعاً الذهب أغلى من الفخار يعني، بس هو كان غالي عليه يعني. فلما انكسر ومتنا جاي إيه نسياح الذهب في الضبة دي دي حلو. أما لو كان من دخول تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يثيرة يعني حاجة بسيطة، فإنه يجوز استعمال الإناث، يجوز استعمال لا لو كانت ضبة من فضة يبقى ب بخياطها لشروطها إن كانت الضبة من فضة جاية. إن كانت يسيرة من سرظة يبقى شرصينا وفي سر إن كانت ضبه يسيرة من سرظة ودليل ذلك أن أنس رضي الله عنه قال إن كثر قضح فطول الله قضح فطول الله صلى الله الله하는 النبي صلى الله عليه وسلم كان من خشف انكسر فاتخذ مكان كان الشعب من كده يعني الصفع سلسله من سرظة فآنس رضي الله عنه لما انكسر الشعب من لا الشعب بالفتح يعني الصبع الفتح كده زي ما قالت في الفتح الباري أن الشعب بالفتح يعني الصبع يعني الشرخ آه لما الخشبة إنائنا بتغسل من كثر فأخذ الفضة مسيحة وجيحها تطفتها في الكسر ده فالتحها فطبعا هي ممكن تبقى الفضة أغلى من الإناء إنما ده إنائنا بتغسلنا تعرف إنائنا بتغسلنا ده البعض كان؟ نضر ابن أنس ورثه عن أنس باعه 800 ألف تم نوميت ألف بأغلى ولا لا أغلى من الذهب وأغلى من الدنيا كلها دائن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه بعو بعو بتم نوميت ألف فكان دائن يعني يعني أثر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذلك والمسألة الثالثة آنية الكفار الأصل في آنية الكفار الحلي الآنية التي شرب فيها الكفار أو أكل فيها الكفار إلا إذا علمت نجاستها فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غفلها يعني هي على زي أنية المسلمين بالضبط إن كانت يبقى يجب على الإنسان أن يغسلها ثم يشرب فيها لحديث أبي سعراب الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في أنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغتلوها ثم كلوا فيها حديث أبو ثعلابة الخشني كان من الصحابة مايس ١٧٧ وسبعين ومات وهو ساجد رضي الله عنه وكان هو من أهل باعة الرضوان رضي الله عنه وأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر اسمه أبو ثعلابة الخشني كان في أرض أهل كتاب فتحوا أرض وكان فيها نطارة وكان في رواية ثانية في أبو داود ورواية صحيحه أنهم كانوا يأكلون الخنزير الخنزير ويشربون الخمر فإذاً هل فيها نجاسة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعكولوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيه لأن فيها لين كان في نجاسة ففرضنا نبأنا ما فيش في نجاسة بالوقت لا المفارع والكذا بيغسل الأنية طبيعي فإن كان مغسل وانت تأقلي أنها طاهرة يجوز لك أن تشرب منها أما إذا لم تعلم نجستها بأن يكون أهلها غير معروفين بموشرة النجاة فإنه يجوز استعمالها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبحابه أخذ الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة مزادة ده زي اتقاء كده يعني هو هنا بيقول لك المزادة قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها القربة اللي هي من الجلد انت عارف كان زمان بيبقى فيه واحد مسقس بيبيع كده ايه بيمشي في الشارع يسقي الناس يسقي الناس ميه وكده بيبقى معاه قربة جلد كبيرة كده وله بود؟ البوز ده هو اللي بننزل فيه الميه ده بتاعنا الاسس كده و وكسر. دي اسمها قربة دي بقى ساعات لما بيوسعوها فتحينها كده وجايبين جلد وموستعينها اسمها مزادة عشان زيدت في جلدها كبير، وامرأة مشركة كانت كانت بيسغ في يوم وبعث عليًا في غزوة ولم يجد الماء فبعث عليًا واجد امرأة بين مزادتين معها مزادتين مليانين ماء فأخذ الصحابة المزادتين دولت وأخذوا منها الماء وتوضأوا منها وكان في واحد جنوب اغتسل فذا دليل على سنة من هذه المزادة والنبي صلى الله عليه وسلم ايه توضأ وشربهم منها من, من هذه المزادة وذهبت هذه المرأة في قصة طويلة ذكرها الإمام البخاري ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمون إلينا في أوانيهم طعاما يعني كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهاله سنخة فأكل منها الإهالة اللي هي الشحن أو الزيت السنخ اللي هو متغير من طول المكر بيزرن بي بي خط السمة لما بسطرة طويلة تتغير لولوها وطعمها فهو كان هو يملك الخبز الشعير هو الإهالة السنخة وعازم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها ودون أن يغسل الإناث. وده من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة رابعة نخليها لا إن شاء الله مرة جاي. والأسئلة دي إن شاء الله نجاوب عليها. في ناس بتسأل عن سورة الفات. ده برضو من الطوافين والطوافات فسورة الفات جاي. فهو واحد يقول لنا كلام ابن القدامة يقول له الصحيح عندي صهارة البغل والحمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وكان يركب في زمانه وفي عطر الصحابة والتبعيسة لو كانت نجسة تبين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن التحرز منه مثل الثمنه وفلما كان الماء القليل أنه تبايد بسبب شربها منه ينجس وهي في الأرض الظاهرة فمنما ينجس لا هو, هو يأتي كلام ابن القدامة ويمشي على كلام الثاني هو ابن القدامة يرى هو طاهر والعلماء بيقولوا ان هو يعني حينبلى نفسه بيقول ان هو ينجس فإذا تغير حينجس ففرضنا ان هو تغير واحنا قلنا بالطهارة هنقول خلاص يبقى مش حينجس ويبقى طاهر مش احنا قلنا الطاهر فرق بين الطاهر والنجس ان ما تغير احد اوصافه بشيء طاهر يبقى طاهر والورقه الصغيرة فيها ما حكم الحوض الذي صنع بالذهب هل يجوز الوضوء فيه لا يحرم طبعا مرصع بالذهب مرصع حوض مرصع بالذهب ده نفس الكلام في المساء في المساله ان لو استمع منه شيء يحرم الا لم يستمع منه شيء إذا غرن النار لا يحرم و الدكتور بهاء